الحمد لله ذي الفضل والإنعام والصلاة على النبي المجتبى والسلام وسبحان من نزل سورة الأنعام معها وحولها الملائكة الكرام يشيعونها لسيد الأنام قد خسر الذين كذبوا بلقاء إذا جاءتهم الساعة بضتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزروون هاي من القاهرة تقدم قراءة لسورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أعبأنا ولا حرمنا من شيء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 مشاري بن راشد العفاسي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألف من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد الله أكبر